قال قول على الله فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأبقار فبشره بما مفرطه وأجره كريم إن نحن نعي ما أتى ونكت ما قدّم وصار وكل شيء أقصينا